وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا لَئِن لَم يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُوا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِي أَنْكَ بِهِمْ لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَا تجد لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ الناس عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَالِ على السماوات والأرض والجبال فأبين أي يحملناها فأبين أي منها وحملها الإنسان إنه كان ظل من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 فَإِذَا هُوَ خَصِيمُ مُبِينٍ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِلُّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ الَّذِي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون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 شيئا أن يقول, له ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون